والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجيز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذين أُنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد قال الذين كفرو هل أدل لكم على رجلي ينبوكم ينبوكم إذا مزقتم كل مزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أن به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، أَفَلَمْ يَرَو分别 ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شَنَخَسَفْ بِهِمُ الْأَفْضَأَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَفَمٌ مِنَ السَّمَاء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 فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا مَا دَلَّ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَابَةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهِ فَلَمَّا خَرَّت بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ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 ذلك جزئناه بما كفروا وهل نجازي إلا الكافر وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرآن فاهرا وقدرنا وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفالنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وmezقناهم كل مزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور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 ولو تراذِ الظالمون موقفون عند ربهم يرجع بعضهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا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 وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفواها إلا قال مترفواها إن بما أرسلت به كافعون وقالوا نحن أكثر أموالهم وأولاده وما نحن بمعذبين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 إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كن بها كذبون وإذا تثلا عليهم آياتنا بينات قالوا قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا وقالوا ما هذا الا افكم مفترى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 وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِن عَشَارِ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ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 وَإِنِ اهْتَدَيْتَ فبِمَا يُوحَى إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ